الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأداد وتنزع عن صاحبة والأولاد ولفض حكمه في جميع العباد لا تمثل العقل بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلا الرحمن على العسفرة له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الضراء وإن تجهب القول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يا أيها الذين آمنت قل الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم وما يقل الا لله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق وقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظل أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصور شيئا مع النسر تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من ثقيم عاش حين من الظهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري فمن عاش ألفا أو ألفين فلابد من يوم يصير القبر باب آذيبات أصيكم أيها الأحبة أصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فالتقوى الله عز وجل خير زاد وخير وسيلة للوصول إلى جنة يا أيها الذين أنتقوا الله حق تقاتح ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال ابن حق التقوى أن يطاع الخالق فلا يعصى ويذكر فلا ينفى ويشكر فلا يقفى وأصل التقوى أيها الأخوة في زمن غربة لبي نعيشه زمن فتن أطل التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وخايا ما كنت تشوف بأنه لحالي الفجر في الرابعة ونصف ومعلوم أن من صلى الفجر في جماعة فكأن ما قام الليل كله وفي الحديث صحيح من صلى البردين دخل الجنة والبردان هم الصلش والعطر فهل تجعل بينك وبين النار وقاية بأن بعد أن تنتهي مباشرة من هذا الحفظ تذهب إلى بيتك وتضبط المنبه على وقت رجفة أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة يوم أن تقسم أنوار أنت بحاجة إلى مور تجداز به السراب فهذه أمنا عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم قيامة فيقول لها الحبيب النبي أما في ثلاث مواطن ثلاث عند تطاير الصحف وعند الميزان وعند السراب عند تطير الصحف إما أن تأخذ كتابك بيمينك أو تأخذه بشمالك فأما من أسي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله المفرورة هيا أكتب في كتابك الآن أن تحافظ على ثلاثة فجر فجر ينفر ربعة او ربعة ونصف من منا يصلي في الجماعة الإخلاص وحده لا يكفي والحماس وحده لا يكفي بل لا لابد للإخلاص والحماس أن ينضبطان بدواب الشر بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة اللهم نور قلوبنا وقضرنا يوم القيامة فأما من نتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مصرورا وأما من نتي كتابه بشماله وفي قراءة وراء ظهره ستوف يضعو صبورا ويصلى سعيرا المطلوب الثاني عند الميزان فمن تقل ميزانه بحسن واحدة ينادي الملك سعد فلان ابن فلان سعادة لا شقاء بعدها أبدا فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وإن خفى ميزانك بسيء واحدة ينادي الملك شقي فلان ابن فلان شقاء لا سعادة بعدها أبدا فمن يعمل مثقال درة خيرا يراه ومن يعمل مثقال درة شبا يراه قال اهل التبثير هذه الاية هي اعدلوا اكتفة قرآن فمن يعمل مذكارة دلقة حيرا يرى هيا تقفل الان اكثر من ذكر الله عز وجل اعقد النية على المحافظة على صلاة الصجر وعلى الصورة الخمس اعقد النية على تنوية الاعمال الصالحة بالولدين الصدقات الزكاة اعمال الخير كلها هيا تقفل ميزانك ايو الحبيب فأنت في زمن الغربة العبادة كما قسم العبادة في الهرج كاهزة إلي هيا تقل ميزانك بالأعمال الحسنة بالأعمال الصالحة إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة وحتى يكون عملك صالح لا بد أن يتوفر فيه شرطان هذا الشرطان ذكرهم الله عز وجل في, أواخر في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل لأننا أمة العمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد عملا صالحا على الصنة ولا يشرك في عبادة ربه أحد أن يكون العمل لله عز وجل كان يرجو لقاء ربه فليعمل لأننا أمة العمل والعمل من الدين والعمل من الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الثلاث نزلات وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وطلث يهديهم ربهم بإيمانهم فلابد أن تحول العلم الذي تعلم إلى عمل كما قال أهو الدردق لن تكون عالما حتى تكون متعلما ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا وإن أخوة يخاف على العبد مقيامه أن يقول الله عز وجل له عبدي ماذا عملت فيما علمت ماذا علمت ماذا عملت فيما علمت فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا يعني السنة فلنا بد أن يقتدي في حركات وسكنته بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول من يطيع الرسول فقد أطاع الله ويقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون جنة إلا من أبى قال ومن يأبى رسول الله قال من أطاعني دخل جنة أي من سبع سنتي وتمسك بها وعطفن بها دخل جنة ومن عطاني فقد أبى فمن كان يوجد لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربي أحدا الموضم الثالث الذي لا يكون الحبيب فيه حبيبا عند الصراط والصراط قنطرة مضروبة على جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف هذه القنطرة قال العزوجل عنها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا اللهم ادعنا من المتقين هذه الخنطرة تجتاز بالأنوار حينما تخطم الأنوار ويطبخ المنافقون على قوة النور تجتاز هذه الخنطرة هناك من يمر كالبرق هذه الخنطرة وهو كالريح وكسرعة الخير أخطر مرحلة الأخيرة أفسرات مضحة مثلها إذن إذا أردت أن تجتاز هذا الصلاة بقوة فعليك بقوة النور قوة نبدأ لك من قوة النور نور في قلبك قوة في خلال القرآن قوة في الذكر قوة في الاستغفال قوة الأعمال الصالحة قوة على الصلاة من أعدم الوسائل التي تجرب النور وتقوي النور المحافظة على الصلاة هذا قال الله عز وجل قد قد أسلح المؤمنون الذين هم في صلاةهم خاشعون والذين هم عن اللغة المعرضون ثم بقص آخر قال والذين هم على صرواتهم يحافظون أولئك هم الوالثون الذين يتوني في الدوص هم فيها خالدون فذكر الصلاة مرة ثانية قال الذين هم في صلاةهم خاشعون وما أحوجنا إلى الخشوع في الصلاة ثم قال والذين هم على صلوات محافظون ما أحوجنا على المحافظة الصلاة في المسجد وفي الجماعة وان تأتي الصلاة بشروطها وأركانها إذن إخوة إن لله عباد الفطنة تلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحين وطنة جعلوها لذة واتخذوا صالحة أعمال فيها سفنا إذن أنت الآن تعيش في زمن الغربة في زمن الفتنة في زمن الشبهات والشهوات فعليك أخي الحبيب أن تتفقد مواضع أقدامك على الصراط المستقيم لأنك يوميا تقرأ قوله تعالى اهدين الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا إلى التاريخ الصحيح الموصل إلى جنة عرضها السماوات الأرض أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أنت في حاجة في زمن الغربة إلى أن تعرف معالم هذا الصراط هذا الصراط مستقيم له أدلاء إذن أخي الحبيب إذا أردت أن تعرف مواضع أقدامك على صراطي مستقيم فعليك في دين الله عز وجل أن ترجع إلى العلماء ربانيين كما قال ابن مسعود إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم أخي لن تنال العلم إلا بفتة سأنبئك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واشتهاد وغربة ومصاحبة أستاذ وطول زماني والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركين ومستفقاني نص من الكتاب او سنة وطبيب ذلك العالم الرباني أنت في زمن الشبهات والشاوات لا بد أن ترجع للعالم الرباني الذي يبين لك الحق من الضاطر لهذا قال له العلم الشيخ المربي تأخذ منه ثلاث فوائد يقصر لك العمر ويسجد لك الفهم ويعلمك الأدب يقف سبك العمر اقتدعت قراءه شهرائين شهر اعتدتك الفائل الذي يلونه في ساعة يسبج لك الفهم ربما تقرأ لحد الجملة او لحد كتاب وستفهمه فهم خاطئ لأعتدتك الفهم الصحيح ويعلمك الأدب وما أحوجنا إلى الأدب فديننا دين الأدب وديننا دين الأخلاق وأتقل ما يوضع في ميزان عبد يوم القيامة الخلق الحسن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا لهذا كلمة الفصل كان خلق القرآن وكان قرآن يمشي وقال الله عز وجل العام قال وإنك لعلى خلق عظيم من تقر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ بالله وقدر كل من ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه ففز بعلم تعيش أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء هذا العلم مع الزوجة الأكامة في صورة في صورة العصر والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر والعصر الله عز وجل يقف بالوقت والعصر والفجر والضحى والليل إذا يخشى الله عز وجل يقصب الوقت بشديد نقيمة الزمان كما قال الحفن بطري قال ما من يوم يشق فجره إلا ويناده يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان فارفع لنفسك قبل الموت ذكرها فالذكره للإنسان العمر الثاني وقال القائد إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يبني من الأجل فعمل لنفسك قبل الموت وشتهد إنما الربح والخسران في العمل والعصر إن إلا الإنسان لا في خسر إلا من؟ الذين آمنوا لحق الإيمان الذين آمنوا أهل الإيمان والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ينزد بالطاعات وينقص بالمعاث والذلات قال الحسن المبصر ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إلا الذين آمنوا والعلم وعملوا الصالحات العمل الله عز وجل قدم العمل والإيمان في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او أنت وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة لمس قطر فلا نحينه حياة طيبة لاذا الله عبدالله قد من العمل بشي يبيه أنه قيمة المسلمون والعصر إن الإنسان لا تخص إلا الذين آمنوا عنه الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما يقول الإيمان محمد بن عبدها في كتاب أسود ثلاث نسلم واحد لا بد أن يمر بأربع مرات, أربع مرات في دي الله عز وجل أول شيء العلم أن تعلم الحق والحق يأخذ من أفواه رجاله ولا يأخذ من الكتب ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه لهذا قيل لا تأخذ القرآن من صحفي ولا العلم من صحفي أول شيء أن تعلم الحق الخطوة الثانية أن تعمل بالحق صحابك الواحد يتعلم يحفظ خمس آيات يعرف معناها يطبقها ثم ينفق الآيات أخرى قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا أن تعمل بالحق ما تعمل بالحق لا بد أن تحارب من طرف الشياطين الإنس والجن لأنه ولق ابن نوفا كما ذاكى الأخ ما قال في قالوا ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وفي رواية إلا أمودي فلا بد أن تصغل على الحق لأنك المسلم ترفع رأيسه إلى الله وتعتزم بهذه الرأي فلا بد أن تحارب أن تثبت أقدامك أفتراط وتستقيم على الحق حتى تلقى النبي على الحوم وتشرب من يده شربة شرب لا تضمأ بعدها أبدا اللهم لا تحرمنا هذه الشربة أن تعلم الحق أن تعمل بالحق أن تدعو إلى الحق أن تدعو إلى الحق أن تدعو إلى الحق بلغوا عني ولو آية بلغوا تكليف عني تشريف آية تخفيف ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعبة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن الله عز وجل القدس ما قالش الحكمة الحسنة الحكمة والموعبة الحسنة لأن الحكمة الحسن أطلو فيها والحكمة يا إخوة وما أحول الشباب المتزم في الزمد للحكمة حكمة كل شيء في ما داخل بيالك معاز في ديالك الحكمة مع الاولاد ديالك الحكمة مع الاصدقاء ديالك الحكمة في العمل ديالك الحكمة في تصيير شعورك والحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي واركانها ثلاث العلم والحلم والاناب واضدادها ومعاويل هدمها ثلاث الجهل والطيش والعجله ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه في الحسنه وجادلهم بالتي احسن ان تدعو الى الحق رابعا ان تصبر على الحق يجب ان تصبر عن الحق لان هذا دين وهذا دين الله عز وجل وجميع الانبياء ابتلوا وشد الناس بلن الرسل ثم الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل يبتل المرء على قبل دينه فإن كان في دينه قوة زيد في بلائه وعذبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ولذلك إلي المؤمن إن أصابته صراء شهدكت صره شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له لا بد أن تطرع الحق يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يعني الليل طويل وفجروا في الرابعة وثلث او الرابعة ونصف نقولنا بأننا أمة العامل فلابد بأخير حبيث أن تبدأ من الآن في تفقد مواضع أخدامك على الصلاة المستقيم من ذاك اللي قوله تعالى اهدنا الصراة المستقيم فلا تنسى صارت الفجر ولا تنسى أن تصبر على الحق في زمن الغربة ولا تنسى هذه الوطاعة الأربعة أن تعلم الحق أن تعمل بالحق أن تدعو للحق أن تصبر على الحق نسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يثبت هؤلاء الشباب اللهم تثبتوا مع الحق اللهم ثبت قلوبهم على الحق اللهم هدنا في من هديت وتولنا في من توليت وذلك لنا فيما عطيس وقِنَا واصلف عمّما شَرَّ ما قضيت اللهم أعِذ الإسلام المسلمين اللهم أسمِّن الإسلام المسلمين في مشارق الأرض المغرب يذاب اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمينين والمؤمنات الأحياء منهم الأمواك اللهم صل على محمد وعلى آل المحمد كما وقَلْ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل نزيد اللهم ذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيف وعلى آل إ سبحان ربك رب العزة عما يسكون وسلام على المصالين والحمد لله رب العالمين أبارك الله بكم وعسنا إليكم